وابس الجبال بسا فكان تباء ام منبسا وكنتم ازواجا ثلاثا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 الآخرين على سرر موضونة متكئين متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون Młokaledun, ebi, ebi, ebi, لا يصدعون عنها ولا ينزفون uda, مما يتخيرون ولحم طير من يشتع وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعونه فيها لغوا ولا تؤذي من إلا قليلا سلاما إلا قليلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في Wasz وطلح منذود Mamdłud, małym męskub, wamkań krewnych, wamkań krewnych, wamkań ان ن شانهم ان شاء ان فجعلناهم فجعلناهم ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين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 Wardeling, mię, ja, mój, mój, وَلَا mój, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك مترفين وكانوا seruna, على الحنث العظيم وكانوا wakanu. Wakanu, jak ulu, idem, jak ulu. Powiedziałam, że nie ma wątpliwości co do tego, أيها الضالون المكذبون لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَمِيمِ يَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 هفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنجلتموه من المزن أم نحن المنزلون Lowna ja użał na użaja, że شأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين افبيهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعونها ان كنتم صادقين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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأمّا إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليت جحيم وتصليت جحيم